وكثيرا ما تكون الايات في ا ل ق ر آ ن الكريم محكمات جامعات للعديد من المسائل ولكنها لا تكون م ب ي ن ة فيبينها النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم تميز على سائر ا ل أ ن ب ي ا ء كما جاء في ص ا ح ي مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم اعث بجوامع الكلم أن ي ق و ل ا ل ك ل م ا ت القلائل ولكنها ذوات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 هو من أ ج م ع حديث النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قال نبينا صلى الله عليه وسلم بني ا ا ل إ س ل ا م على خمس أ ي شبه النبي صلى الله عليه وسلم ا ل إ س ل ا م بالبناء وكل بناء لا يقوم إ ل ا إ ذ ا كان على أ ر ك ا ن و أ ر ك ا ن هي جمع ر ك ن و ا ل ر ك م هو الجانب الاقوى من الشيء الذي لا يستقيم الشيء بدونه و أ ر ك ا ن ا ل إ س ل ا م خ م س ة أ و ل ه ا واعلاها و أ ز ك ا ه ا و أ ج ل ه ا مقاما هي ش ه ا د ة ي ان لا إ ل ه الا الله و أ ن م ح م د رسول الله إ ذ ا قال النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام و ي ا ل س ل ا م على خمس أ و ل ركن من ا ا ك ا ر قال ش ه ا د ة ي ان لا إ ل ه الا الله وكثيرا ما يتناول العباد ا ل ش ه ا د ة على أ ن ه ا ك ل م ة مجردات تنطق على ا ل ب ل س و ه ذ ا خلاف معتقد النبي صلى الله عليه وسلم ش ه ا د ة ي لا اله إ ل ا الله, الله و أ ن م ح م د رسول الله ش ه ا د ة من شهد ي يشهد ش ه ا د ة ويقال تشاهدا و ا ل ش ه ا د ة هي ا ل إ ق ر ا ر باللسان المسبوق بالعلم اليقيني المتبوع بالعمل الذي يدل على العلم بمعنى عن ا ل ش ه ا د ة والغص ما هي ا ل ش ه ا د ة أ ش ه د أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله ما م ع ا ى اشهد ل غ ة شهد اي حضر و ل ك ن هل ا ل ش ه ا د ة هي مجرد ك ل م ة شرعا ة ا ل ش ه ا د ة هي إ ق ر ا ر باللسان ان يقول الرجل ل شهد ولا اله الا الله ولا ك ن ل تكون ش ه ا د ة إ ل ا إ ذ ا كانت م س ب و ق ة بعلم يقيني في القلب أ ن ه لا معبود بحق إ ل ا الله غير م خ ت ل ط ة بشك فالشك ينقض هذه ا ل ش ه ا د ة ولا تكون ش ه ا د ة إ ل ا إ ذ ا كانت م ت ب و ع ة بعلم ا ذ ن ا ل ش ه ا د ة هي إ ق ر ا ر ب ا ل ن س ا ء مسبوح بعلم يقيني في القلب م ت ب و ر بعمل على الاركان فغلط غلطا فاحشا الذي يعتقد أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله هي مجرد ك ل م ة تراه على ع ا ل ا ب س هذا يعتقده طلاب من هذه ا ل أ م ة وهم من يسمى ب ا ل م ر ج ئ ة ا ل ش ه ا د ة هي قرار باللسان تشهد أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله مسبوح بعلم يقيني في القلب أ ن ه لا معبود بحق إ ل ا الله متبوع بعمل يظهر على الجوارح إ ذ ن الذي يقول لا إ ل ه الا الله دون أ ن يعمل يقول ا ل إ ي م ا ن في القلب هل حقق معنى ا ل ش ه ا د ة والذي يقول لا إ ل ه الا الله ولكنه يذهب إ ل ى ا ل ز ا و ي ة يتوسل ب س ي ا ف ل ا ن وفلان هل يكون حقق معنى لا إ ل ه الا الله لا إ ذ ن لا إ ل ه إ ل ا الله لها ثلاث مقامات ر ئ ي س ي ة المقام ا ل أ و ل هو العلم اليقيني في القلب المقام الثاني هو الاقرار باللسان فلا يعذر ُ أ ح د في ترك الاقرار باللسان حتى ا ل أ ب ك م عليه أ ن يشير إ ش ا ر ة تدل على أ ن ه يشهد ان لا إ ل ه إ ل ا الله إ ل ا إ ذ ا كان عاجزا ً عجزا ً كاملا المقام الثالث لهذه ا ل ش ه ا د ة هي أ ن تكون م ت ب و ع ة بعمل يدل على أ ن الرجل يؤمن إ ي م ا ن ا حقيقيا أ ن ه لا م ع ب د بحق إ ل ا الله إ ذ ن لا إ ل ه إ ل ا الله متكونه من نفي و إ ث ب ا ت نفي كل ا ل م ع ب د ا ت الباطله و إ ث ب ا ت ا ل ع ب ا د ة الحلبه سبحانه وتعالى دون ما س و ا ه ولا إ ل ه لا هي ه د ا ي ف ي ن اسمها الاله وفيها خبر والخبر محذوف في هذه ا ل ج م ل ة والخبر تقديره حق لماذا قدرناه حق أ ي أ ص ل هذا آل التركيب الاسنادي لا إ ل ه حق إ ل ا الله حذفت للتخفيف ولماذا قدرناه ب أ ن ه حق ل أ ن الله سبحانه وتعالى قال ذلك ب أ ن الله هو الحق و أ ن ما يدعون من دونه هو الباطل و أ ن الله هو العلي الكبير هناك ط ا ف ة تقول أ ن الخبر المحذوف تقديره موجود وهذا راجل لان هذا متعلق بالرب وليس متعلق ب ا ل إ ل ه هذا متعلق بالرب الرب موجود من ا ل إ ي م ا ن ب ا ل ر ب و ب ي ة أ ن تؤمن ب أ ن الله موجود لكن لا إ ل ه إ ل ا الله نتحدث هنا عن ع ب ا د ة عن معبود إ ذ ن اصلها لا إ ل ه حق إ ل ا الله و ا ل إ ل ه ك ل م ة تطلق على كل المعبودات سواء كانت معبودات ب ا ط ل ة أ و معبود حق ولكن إ ل ا الله ك ل م ة الله لا تطلق الا على المعبود بحق وهي اسم علم للذات ا ل إ ل ه ي ة الحقه فهذا الاسم الله لا يطلق إ ل ا على المعبود بحق بل م س ت و ى ع ل ى عرشه البائع من خلقه الله علم على الذات ا ل إ ل ه ي ة الحقه و لا اله الا الله قلنا لها مقامات العلم اليقيني في القلب ا ل أ ق ب ا ر ب ا ل ن س ا ن و لها ايضا مقتضيات ر ما هي مقتضيات ر لا اله الا الله اول و مقتضى من مقتضيات ر لا اله الا الله ان يكفر العبد بكل المعبودات الباطله و المعبودات الباطله ليست الاصنام فقط فيمكن ان يكون المعبود الباطل صنما او و ث ا وقال م ج ا ه د رحمه الله الصنم ما نحت على ص و ر ة والوثن ما نحت على غير ذلك على هذا يكون هبل ومناه و ا ل ع ز ة هي أ ص ن ا م نحتت على ص و ر ة م ع ي ن ة ثم ا ل أ و ف ا ن هي المعمودات ا ل ب ا ط ل ة التي لم تنحت على ص و ر ة و ن ذ ك ر على هذا أ م ث ل ة م ع ا ص ر ة ا ل ع ل م ا ن ي ة هو معبود باطل هو وثن الديمقراطيه هو وثن ومعبود باطل ا ل ش ي و ع ي ة هو وثن وهو معبود باطل ا ل ل ي ب ر ا ل ي ة هو وثن وهو معبود باطل ما هو المعبود ب ح ق الله سبحانه وتعالى لماذا قلنا ا ل ع ل م ا ن ي ة وثن ا ل أ ن ا ل ع ل م ا ن ي ة تريد أ ن تجعل الدين محصور في زوايا المساجد فقط لدى ا الغلاه في ا ل م س ا ج ل ا ل ا ج ت م ا ع ي ة و ا ل ا ق ت ص ا د ي ة بينما الله سبحانه وتعالى قال ما فرطنا في الكتابه من شيء ا ل ق ر آ ن كما ذكرنا فيه نبا من قبلنا وخبر ما بعثنا فيه الحلال والحرام فيه المحكم والمتشابه ف ي ه ا ل أ م ر وفي ا ل ن و الامثال اذا هو ش ا م ل ل كل شيء و هو الذي ي ج ب أ ن يكون دستور المسلمين الذي يجعله ن ا ل م ح ك م ة ف ي ا ل تنازع إ ل ي ه قال سبحانه وتعالى ف إ ن ت نزعتم في شيء ف ر ق و ه إ ل ى الله ورسوله كذلك الدمقراطي ي ة ل م ا ذ ا ق ل ن الدمقراطي ا ي ة هي وفرق ي ب د من دمنا ما معنى الدمقراطي ي ة الدمقراطي ي ة هي كلمه ي و ن ا ن ي ة تعني الحكم للشعب والله سبحانه وتعالى قال إ ن الحكم إ ل ا لله أ م ر أ ن لا تعبدوا ا ل د ل ا ل ي ذ ن ا ل ح ا ك م ي ة لله سبحانه وتعالى و أ م ر ن ا أ ن نتعبدها لربنا ب أ ن نحكمه ونحكم كتابه دون ما سواه على هذا ي ق و ل الذي جعل حكما مع الله عبد ذلك الحكم ولم يعبد الله سبحانه وتعالى المقتضى الثاني من مقتضيات ك ل م ة لا اله إ ل ا الله أ ن يكون التشريع خاصا بالله سبحانه وتعالى وحده لا ش ي ء ك له قال سبحانه وتعالى أ ن لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يبدا به الله فالذي يشرع يكون ق جعل نفسه ندا لله سبحانه وتعالى و ر م نراه في هذه ا ل أ ز م ن ة في مجالس ا ل ن و ا ب أ و مجالس ما يسمى ب ا ل ا م ة وتجد رئيس ا ل د و ل ة هو الذي يشرع في القوانين المخالفه لما جاء في ا ل كتاب و ا ل س ن ة إ ذ ن المشرع جعل نفسه ندا لله سبحانه وتعالى الذي يشرع جعل نفسه ندا لله سبحانه وتعالى ليس كالذي يحكم بغير ما أ ن ز ل الله هذا مقام أ ع ل ى في الكفر أ م ن ه م شركاء شرعون من من الدين هنا لسان ي س أ ل يقول أ ن ت تحدثني عن الحكم وهنا ا ل آ ي ة في الدين نقول أ ن الحكم دين ل أ ن الله سبحانه وتعالى قال ما كان ل ي أ خ ذ أ خ ا ه في دين الملك أ ي في حكم الملك المقتضى الثالث من مقتضيات لا إ ل ه إ ل ا الله أ ن يؤمن العبد برب ا ل ر ب و ب ي ك ا م ل ة لله هنا لسان ي س أ ل أ ي ض ا يقول الرجل يؤمن بالرب ل ذ ل يمكن ا ل م ش ر ك و ن في زمن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قال في المراه الصحيحه ولكن س أ ل ت ه م ن خ ل ق ا ل س م ا و ا ت والأرض ي ق و ل ا ن الله إ ذ ا المشرك في زمن النبي صلى الله عليه ولكن س م ا يؤمن بأن الخالق هو سبحانه الخالق قالوا الله وتعالى و كان ن ك ي ش ر ك في شيء ما و ش ر ك ه في ص ي ف ة العظيم في ص ي ف ة الملكه على هذا هل المشركون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يؤمنون ب ا ل ر ب و ب ي ة ا ل ك ا م ل ة لا يؤمنون بفرد من أ ف ر ا د ا ل ر ب و ب ي ة فغلط من أ ه ل العلم غلطا فاحشا الذي يقول أ ن مشركي قريش يؤمنون ب ا ل ر ب و ب ي ة ك ا م ل ة لا ل أ ن من ا ل إ ي م ا ن بالرب أ ن تؤمن ب أ س م ا ء وصفات ا ل أ س م ا ء والصفات م ل ا ز م ة لذات الرب فالذي يؤمن ب أ ن الله هو الخالق ولكن يعبد غيره هل يكون آ م ن بالرب على الوجه الكامل لا يكون آ م ن بفرد من أ ف ر ا د الربوبيه ولم يؤمن بفرد آ خ ر المقتضى الرابع المقتضى ي د ذ ا اله إ ل ا الله هي م ح ب ة الله سبحانه وتعالى كما لا يحبه احد غيره من جميع الوجوب وهذا الذي يقوم عليه أ و الذي تقوم عليه ا ل ع ب و د ي ة قال سبحانه وتعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أ ن ذ ا ذ ا يحبونهم كحب الله والذين آ م ن و ا أ ش د حبا لله ا ل ع ب و د ي ة قائمه على الحب والذل ا ل ع ب و د ي ة قائمه على تمام ا ل م ح ب ة وتمام الذل ومن م ح ب ة الله سبحانه وتعالى تتفرع باقي المحبه لذلك جاء في الصحيحين من حديث أ ن س قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلافل من كنا فيه وجد بهن ح ل ا و ة ا ل إ ي م ا ن أ و ل شيء أ ن يكون الله ورسوله أ ح ب إ ل ي ه مما سواه ف أ و ل م ح ب ة أ و فقر ا ل إ ي م ا ن م ح ب ة الله م ن كل الوجوه ا ل ع ب د يحب ا ل ز و ج ة ل أ ن ه ا ج م ي ل ة ولو كان هذا العمل اقرب ق ل ل ا لو كان يكفر بالله عليك ان تبغضه البغض الشديد قال سبحانه وتعالى لا تجد قومي يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاضرها والرسول ولو كانوا اباها او ابناهما اخوانها عشيرتها الله سبحانه وتعالى قال يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اباءكم واخوانكم اولياء ان استحبوا الكفر على الايمان حتى لو كان أ ق ر ب ق ر ي ل إ ن استحب ا ل ه ف ر ة على ا ل إ ي م ا ن عليك أ ن تبغضه ا ل ب غ ض ة ا ل ق ل ب ي ة الكامله وهذا لا يعني أ ن لا تدعوه ل ل إ س ل ا م لا عليك بدعوته ل ل إ س ل ا م ولكن الا تكون مصلوبه هذه ا ل د ع و ة ب ا ل م ح ب ة ا ل ق ل ب ي ة و آ ي ة ا ل مجادل لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم ا ل آ خ ر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم او ابناءهم اخوانهم وعشيرتهم شفي تفسير الطبري أ ن ه ا نزلت في أ ب ي ع ب ي د ة بن ج ر ا ح يوم بدر تبارز ابو ع ب ي د ة مع أ ب ي ه فقتل أ ب و ع ب ي د ة أ ب ا لما ذ ا ل أ ن ه كان في صف المشركين أ ب و ب د ر بن الصديق أ ي ض ا جاء في كتب السير أ ن ه كان في صف النبي صلى الله عليه وسلم كما لا يخفى عليه وخرج ابنه عبد الرحمن في صف المشركين فبعد أ ن أ س ل م عبد الرحمن ذكر ل أ ب ي ه الصديق يوم بدر فقال له كنت أ ت ى حاشاك فماذا قال الصديق رضي الله عنه ورضاه قال له والله لو وجدتك لقطعت راسك اذن اوفى قعور ا ل إ ي م ا ن الحب في الله و ا ل م غ ض من الحب في الله و ا ل م غ ض في الله انه إ ذ ا سب الله أ و سب نبيه صلى الله عليه وسلم ان نغضب لله ونهضب لنبيه صلى الله عليه وسلم وان ننصر الله وننصر نبيه صلى الله عليه وسلم ومنذ ب ض ع ة أ ي ا م خرج كفاكم كذاب زنيم أ ث ي م في و ل ا ي ة بن ز غ ر وسب النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام على المله وقال النبي صلى الله عليه وسلم م ن ا ف ق ولا وجد ولا قتل لعنه الله أ ب د ا أ ب د ي ن اسكنه جنى انت ك مسلم عليك أ ن تنصر نبيك صلى الله عليه وسلم عليك أ ن تغضب لنبيك صلى الله عليه وسلم ف إ ن لم تغضب لنبيك ولم إ ن تنصر نبيك, نبيك تكون أ و لم يتحقق في قلبك ا ل إ ي م ا ن يكون الولاء والبراء أ ي المحبه في الله والبغض في الله لم تفقهه حق فقهه واذكر لكم ق ص ة لكلب نصر النبي صلى الله عليه وسلم فقد روى ابن حجر الدرر ا ل ك ا م ن ة أ ن ملكا من المغول تنصر فجمع كبراء قومه من نصارى وطيره ف ب د أ احدهم ي ش ت د النبي صلى الله عليه وسلم وكان كلب صيد بجانبه فوثب َََ عليه ََِْ وخمشه ََََُ وخدشه ََََُ فقال ََ له القوم امسكوه قالوا له خاطب لهنك كنت تسب النبي عليه الصلاه والسلام فقال له ان هذا الكلب ذو نفس واني قد اشرت باصبعي فظن اني قد اشرت اليه قال ق د ت اتركوه فتركوه فاعاد سب النبي عليه الصلاه والسلام فماذا بدر من الكلب وثب على ذاك الكهف النعيم فعظ حكمته حتى ارداه قتيلا فاسلم اربعون الف من ا ل م غ و م فهذا الكلب غضب للنبي عليه الصلاه والسلام لما سب فهل الكلب افضل منكم هذا الكلب انتقم للنبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام لما سوه هل هو أ ف ض ل منكم لا أ ن ا أ ع ل م أ ن ه ليس ب أ ف ض ل منكم فعلينا أ ن ه هبه رجل واحد ن ص ر ة لنبينا صلى الله عليه و سلم ب ا ل أ م س كان يساو إ ل ي ه في دول بعيده فلم نستطيع له شيئا أ م ا اليوم لماذا قلنا ا ل ع ل م ي ة وثن و ا ل د ي م ق ر ا ط ي ة وثن و ا ل ش و ع ي ه و ث ل ا لان النبي صلى الله عليه وسلم أ ص ب ح يسب في بلادنا بعله ان ا ل د ي م ق ر ا ط ي ة تبيح ح ر ي ة الاعتقاد والتعبير فهل ح ر ي ة الاعتقاد والتعبير معناها سب النبي صلى الله عليه وسلم نحن نكفر ب ا ل د ي م ق ر ا ط ي ة التي تبيح للناس سب النبي عليه الصلاه والسلام والتي ن ب ي ع ل ل ن ا س الكفر بما جاء في دين محمد صلى الله عليه وسلم فعليكم أ ن تنصروا نبيكم عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ل أ ن ه لا إ ي م ا ن الا ب ن ص ر ة لله ولرسوله عليه اولا صلى الله عليه وسلم إ ذ ن ع و ض ع ل ي ن ا ن س بن مالك قال ثلاث من كن فيه وجد بهن ح ل ا و ة ا ل إ ي م ا ن أ ن يكون الله ورسوله أ ح ب إ ل ي ه مما سواه و أ ن يحب المرء لا يحبه إ ل ا لله هل يحب ا ل م ر أ ة لماله لا هل يحب ا ل م ر أ ة لجماله لا هل يحب ا ل م ر أ ة ل ط ر ا ب ت ه لا أ ن يحب المرء لدينه و أ ن يبغض المرء أ ي ض ا لدينه ف ا ل ع ل ا ق ة بين المؤمن والمؤمن يجب أ ن تكون ق ا ئ م ة على ا ل و ل ا ي ة ما معنى ا ل و ل ا ي ة الولايه هي ا ل م ح ب ة مع ا ل ن ص ر المحبه ك ل ن ا يدعيه حب الله وحب النبي صلى الله عليه وسلم وحب عباده الصالحين ولكن ما هي ا ل ع ل ا م ة ا ل ف ا ر ق ة بين مؤمن ومؤمن ا ل ع ل ا م ة ا ل ف ا ر ق <تصفيق> ة هي ا ل ن ص ر فمن المحب للمؤمنين ح ق ي ق ة هو الذي ينصر المؤمنين وجاء في س ن ة أ ب ي داود الحديث ي أ ب ي ا م ا م ة ا ل ب ا ه ل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يا امرئ يانصور امرئ مسلما في موطن ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرماته إ ل ا نصره الله في موطن يحب في فيه حق نصره وفي المقابل وما من امرئ ن يخذل إ م ر ئ ا ً مسلما ً في موطن ينتقص فيه من ع ر ض ه وينتهب فيه من حرماته إ ل ا خذله الله في موطن يحب فيه ا ل نصرته اذا ما هي العلامه الفارقه بين الناس الكل يدعي حب الله ح ب النبي صلى الله عليه وسلم وحب ا ل ن ؤ م ن ي ن ما هي العلامه الفارقه هي النصره من المحب على الحقيقه هو الذي ينصر الله و ينصر, ينصر النبي صلى الله عليه و سلم و ينصر اخوانه المؤمنين في الرخاء و في ا ل ش د ة بينما الذي لا ينصر الله و لا ينصر النبي صلى الله عليه و سلم و لا ينصر المؤمنين هل يكون محبا على ا ل ح ق ي ق ة لا يكون محبا على ا ل ح ق ي ق ة كالذي يعصي الرب و يدعي أ ن ه يحبه تعصي الاله و أ ن ت تزعم حبه هذا ا ل ع م ر في القياس بديع إ ن كنت صادقا في حبك أ و في زعمك ما عصيته إ ن المحب لمن يحب مطيع اذن من الذي يحب الله حقيقه هو الذي لا ي ع ص ي من الذي يحب الله على ا ل ح ق ي ق ة هو الذي ينتقم لحرمات في من س أ حديث م من ح د ع ا ئ ش ة رضي الله ع ن ه قالت ما وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده قط على م ر ا ة ولا على خادم ولا على أ ح د أ ب د ا إ ل ا أ ن يجاهد في سبيل الله وما غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم و م ن ت ق م عفو رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه أ ب د ا إ ن م ن ت ق م ل ح ر م ة من حرمات الله انتهكت ل أ ن النبي صلى الله عليه وسلم يحب الله على ا ل ح ق ي ق ة فالمحب ل ر ب على ا ل ح ق ي ق ة هو الذي ينتقم لحرمات الله إ ذ ا انتهكت ليس الذي حتى ب الجزء م ع ا ا ص ل الثالث من الحديث و أ ن يكره أ ن يعود الرجل إ ل ى الكفر بعد ان ا ن ق ل ه الله منه كما يكره أ ن يخلف في النار كيف يكره الرجل وكيف ما هي ا ل ع ل ا م ة التي تدل على أ ن الرجل يكره أ ن يعود إ ل ى الكفر أ و ل شيء الندم على ما صدر منه ثانيا العزم على أ ن لا يعود إ ل ى هذا الذي صدر منه ثالثا الا يحدث الناس بهذا نحن نرى العديد من الناس ماذا يقول في الجاهليه كنت نعمل كذا وكذا وكذا هل هذا من ا ل إ س ل ا م هل هذا يدل على أ ن ذاك الرجل نيمى ندما شديدا على ما بلغ منه من المعاصي النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أ م ه معافى إ ل ا المجاهرين قيل من المجاهرون يا رسول الله قال الذي ب ا د ي ع ص الله وهو يستره فاصبح يفضح ستر الله عليه اذن هل المؤمن حقيقه الذي يحدث بمعصيته الذي يجهر بمعصيته من الولى و ا ل ب ر ا ع ان تبغض ي ا معصيه من بغض الشيطان أ ن تبغض أ ت ب ا ع الشيطان و أ ن تبغض أ و ا م ر الشيطان وهي معاصي كما ذكرنا في المقابل من ا ل إ ي م ا ن أ ن تحب الله وتحب النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وتحب أ غ ن ي ا ء الله وعباده المؤمنين وتحب ا ل ط ا ع ة إ ذ ن هذا الولاء والبراء من مقتضيات لا إ ل ه إ ل ا الله وهو الفارق في هذا الزمان بين الموحد وغير الموحد ل أ ن ن ا نرى الكثير من الناس يتحدثون عن التوحيد و ج ع ل ن التوحيد ا كلمات خطب مننقه حبر على ورق مصنفات توضع في مكتبات الامه لا ليس هذا هو التوحيد الذي بعث الله به ا ل أ ن ب ي ا ء والمرسلين التطبيق العملي للتوحيد هو الولاء والبراء التطبيق العملي لتوحيد ل هي الموالاه والمعادات واسمع إ ل ى ما جاء في م س ن د أ ح م د وصحح الاثر شيخ ا ل إ س ل ا م ابن ت ي م ي ة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال له أ ب و موسى ا ل أ ش ع ر ي يا أ م ي ر المؤمنين لي كاتب ا ل نصراني قال له عمر رضي الله عنه ما لك قاتلك الله هلا اتخذت حنيفا يعني هلا اتخذت مسلما أ م ا سمعت قول الله تعالى يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا لا ت ت ق ذ و ا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم م ن ك فانه منهم إ ن الله لا يؤتي ا ق و م الظالمين قال ابو م س يا م ر المؤمنين لي كتابته وله دينه فماذا قال عمر العظيم الفاروق قال لا أ د ن ي ه م اذ أ ق ص ا ه م الله ولا أ ط ر ب ه م اذ أ ب ع د ه م الله ولا أ ك ر ب ه م إ ذ افاكرهم الله عمر رضي الله عنه فقها ح ق ي ق ة دين النبي صلى الله عليه وسلم فقها معنى قوله سبحانه, سبحانه وتعالى يا ايها الذين آ م ن و ا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء ه نحن اليوم تجدنا و من اشد الناس بعدا عن تطبيق عقيده الولاء والبراء لماذا لاننا لم نفقه دين محمد صلى الله عليه وسلم حق الفقه تجدنا نخالط المشركين و ا ل م ص ي ب ة في بعض ا ل أ ح ي ا ن تجد الرجل يتبسم إ ل ي ه يخالطهم و ك أ ن ه م مسلمون يحسن إ ل ي ه م لا ينكر م ن ك ر ق ر آ ن ي ه يدل على عدم جواز م خ ل ط ة المشركين قال تعالى إ ن إ ب ر ا ه ي م كان أ م ة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين ما معنى لم يكن من المشركين قال المجاهد رضي الله عنه في ذاك الزمن لم يكن على وجه ا ل أ ر ض مؤمن إ ل ا إ ب ر ا ه ي م عليه السلام فماذا على إ ب ر ا ه ي م الخليل عليه أ ف ض ل ا ل ص ل ا ة والتسليم هل قال لا علي أ ن أ خ ا ل ط المشركين مصلحه ا ل د ع و ة علي أ ن أ ت ب ع المشركين في بعض المسائل ل أ ن ه ا طريق توصل إ ل ى إ ع ا د ة الحكم بما أ ن ز ل الله هل قال إ ب ر ا ه ي م طيب ناره العلمانيين ونخالط الشيوعيين ونخالط الديمقراطيين ونؤسس ا ل أ ح ز ا ب حتى نصل إ ل ى د ف ة الحكم ف ن د ر ب بعض ا ل م ف ا س د ونجد ل ح اذ انا قال ابراهيم عليه السلام واعتزنكم وما تدعون من دون الله و أ د ع و ربي ع س ى لا يكون ب دعاء ربه شقيه فغلط غلط, غلط, غلط خطا كبيرا الذي يقول أ ن ه من م ص ل ح ة ا ل إ س ل ا م أ ن نؤسس أ ح ز ا ب ونشارك العلمانيين والشيوعيين في م ج ا ل س ه م هل كان هذا سبيل النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لما قال له سهيل بن عمرو المغيب بن ش ع ب ة نعبد ربك عاما و تعبد ربنا عاما فننال الخير من كليهما هل قال النبي صلى الله عليه و سلم طيب يمكن أ ن نعبد ربنا في العام ا ل أ و ل فنحقق ا ل م ص ل ح ة و يتوب ا ل ع د ي د من المشركين لا أ ن ز ل الله سبحانه و تعالى قل يا أ ي ه ا الكافرون لا أعبد ما تعبدون لا اعبد ما تعبدون الكفر والشر لا يمكن أ ن يكون أ ب د ا م ص ل ح ة فالذين يقولون أ ن ه يمكن أ ن نسلك سبيل ا ل د ي م ق ر ا ط ي ة و ن س ي ر ه م في بعض المسائل ج د ب ع ض المصالح نقول أ ن ت م لم تفقهوا ا ل ق ر آ ن فلا يمكن أ ب د ا ً الله سبحانه وتعالى لم يبلح الكفر للعباد إ ل ا في ح ا ل ة و ا ح د ة إ ل ا من أ ك ر ه وقلبه مطمئن ب ا ل إ ي م ا ن خلاف هذا الكفر حرام واسمع إ ل ى حديث طارق ا بن شهاب عن سلمان الفارسي والحديث ورد من طريقين طريق في م ص ن ف أ ح م د وهو ضعيف وتجد العديد من الناس يقولون هذا الحديث ضعيف نقول له هذا الحديث ورد في س ن ة ه بن أ ب ي شيب من طريق طارق ا بن شهاب عن سلمان الفارسي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مر رجلان على قوم لهم صنم لا ي ج ا و ز أ ح د حتى يقرب إ ل ي ه شيئا فقالوا ل ل أ و ل ق ر ب ن حتى يمر قال ليس عندي شيئا اقرب قال قرب ولو ذباب فقرب ذبابا فمر ف م ا ذ ا فدخل النار قرب ذبابا لغيره قالوا ل ث ا ن ي قبر قال لا ليس عندي شيء ش ي ئ اقرب أ قالوا قرب ولو ذبابه قال والله ما كنت ل أ ق ر ب شيئا ل أ ح د غير الله سبحانه وتعالى فقالوا ل ه فدخل ا ل ج ن ة هل يمكن إ ذ ن أ ن يفعل العبد الكفر مختارا ويقول ل م ص ل ح ة ا ل إ س ل ا م هل أ ن ت م أ ع ل م و ا بمصالح عبادات من رب العباد رب العباد لما عرض على النبي صلى الله عليه وسلم أ ن يعبد ربه ورب المشركين عاما أ ن ز ل الله س و ر ة يفهمها العمي ا والعالم تكون ح ش ة على خلق الله يوم ا ل ق ي ا م ة قل يا أ ي ه ا الكافرون لا أ ع ب د ما تعبدون هنا بعض الناس يقولون إ ذ ا لو تركنا هذه المجالس ا ل ن ي ا ب ي ة والبلديات ا ل ع ل م ا ن ي ي ن وكذا من سيحاقد مصالح المسلمين نقول أ و ل ا ً هناك ق ا ع د ة ش ر ع ي ة تقول درع المفاسد اولا من جلب المصالح وعن أ ي نفس نفسه سنتحدث هنا عن م ف س د ة وقوع الرجل في الشرك إ ذ ا دخل لمجالس النواب تلك المجالس التي تشرع مع الله سبحانه وتعالى ولعل هذا الكلام جديد على الرافعه ولكن هذه حقائق فالتشريع من خصائص الرب سبحانه وتعالى دون ما سواه الله سبحانه وتعالى ماذا قال قال فمن زحزح عن النار و د خ ل ا ل ج ن ة فقد فاز إ ذ ا ن د م ا ل نفسه لا لقدم على جلب ا ل م ص ر ح ثم ا ت ب ت د ا ن ي أ ي ه ا العبد مطالب ب أ ن تنجح نفسك من النار قبل أ ن تفكر في عباد الله فكيف تكون قنطره للناس تقول و اسس حزب سياسي ديمقراطي ومن الناس من يقول ا ل آ ن وهي م ص ي ب ة ا ل د ي م ق ر ا ط ي ة ق ي م ة إ ن س ا ن ي ة متى ك ا ن ا ل ك ف ر ق ي م ة إ ن س ا ا ن ي أليس ة ل د ي م ق ر ا ط ي ة معناها الحكم للشعب أ ل م يقول المولى عز وجل من الحكم إ ل ا لله هذا خلاف آ ي ة ق ط ع ي ة ت ل ا ل ة في ا ل ق ر آ ن فكيف يكون الكفر ق ي م ة إ ن س ا ن ي ة الكفر جرم لا جرم أ ع ظ م منه الكفر هو ا ق ب ث القبيل وهو أ ظ ل م الظلم وهو أ ك ب ر ج ر ي م ة تختلف على وجه ا ل أ ر ض نكتفي في باب ش ه ا د ة أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله نمو الى ا ل ش ه ا د ة ا ل ث ا ن ي ة ش ه ا د ة أ ن م ح م د رسول الله هذه ا ل ش ه ا د ة أ و ل ا أ ر ك ا ن ه ا لها اثنين وهي الشهاده لنبينا صلى الله عليه وسلم بالنبوه والرساله في ان واحد فهناك فرق بين النبي وبين الرسول قال سبحانه وتعالى وما س ل م ا من قبلك من رسول ولا نبي إ ل ا إ ذ ا تمنى ا ل ق الشيطان في أ م ن ي ت ه قل من رسول ولا نبي اذن هناك فرق بين الرسول والنبي ونبينا صلى الله عليه وسلم هو رسول النبي النبي هو الذي ب و ح ي إ ل ي ه بشرع من قبله وامر بتبليغه والرسول هو الذي ب و ح ي إ ل ي ه بشرع جديد وامر بتبليغه اذن المقام ا ل أ و ل من مقامات ا ل ش ه ا د ة الثالث أ ن تؤمن ب أ ن ه رسول النبي المقام الثاني أ ن تؤمن ب أ ن ه عبد و ا ل ع ب و د ي ة مقام عالي وهناك ع ب و د ي ة خ ا ص ة و ع ب و د ي ة ع ا م ة وهذه ا ل ع ب و د ي ة أ ش ه د أ ن محمدا عبده ورسوله ع ب و د ي ة خ ا ص ة ومثال على هذا في ا ل ق ر آ ن قوله سبحانه وتعالى و أ ن ه لما قام عبد الله يدعوه ك ا ن و ا يكونون عليه لباس لما قام عبد الله لماذا لم يقل لما قام رسول الله لما قام نبي الله قال لما قام عبد الله ل أ ن ا ل إ ن س ا ن لا يسمو ولا يرتقي إ ل ا إ ذ ا ازداد من ا ل ع ب ا د ا ل إ ن س ا ن لا يسمو ولا يرتقي إ ل ا ب ا ل إ ز د ي ا د من العبادات إ ذ ن ل ل ش ه ا د ة ا ل ث ا ن ي ة مقامين مقام الندوه و ا ل ر س ا ل ة ومقام ا ل ع ب و د ي ة وتفسيرها ان يصدق النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما أ خ ب ر ه وان لا يعبد الله إ ل ا بما شرعه النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام و أ ن ي ت ر ك ما لها عين عنه ويفعل ما أ م ر به النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام إ ذ ن هذا هو معنى ش ه ا د ة ان لا اله الا الله وحده لا شريك ا ل ر ك م الثاني من أ ر ك ا ن ا ل إ س ل ا م قال و إ ق ا م ا ل ص ل ا ة لم يقل هنا و فعل ا ل ص ل ا ة لم يقل و ا ل ص ل ا ة قال و اقام الصلاه و في ا ل ق ر آ ن كثيرا ما ت ق ر أ و أ ق ي م ا ل ص ل ا ه ادله ا ل ز ك ا ة أ ق م ا ل ص ل ا ة إ ذ ن أ م ر ب إ ق ا م ة ا ل ص ل ا ة ا ل ص ل ا ة ل غ ة قيل هي الدعاء و قيل هي الصلاه و ا ل أ ق ر ب أ ن ه ا هي الدعاء و شرعا ا ل ص ل ا ة هي أ ق و ا ل و أ ف ع ا ل م خ ص و ص ة في أ ز م ا ن م ع ي ن ة على ص ف ة م خ ص و ص ة أ ف ع ا ل و أ ق و ا ل م خ ص و ص ة في أ ز م ا ن م ع ي ن ة على ص ف ة م خ ص و ص ة وشروطها ت س ع ة و أ ر ك ا ن ه ا أ ر ب ع ة عشر وواجباتها ث م ا ن ي ة ما هي ش ر و ط ا ل ص ا د أ و ل ا ما هو الشرط الشرط هو الذي لا يسقط ه بجهل ولا سهل وهو خارج عن ن ا ه ي ة الشيء هذه التسع شروط التي سنذكرها لا يعبر فيها أ ح د بجهله ولو نسي الرجل شرطا من هذه الشروط لا يعبر أ ي ض ا ً ب س ه و ل أ و ل شرط هو ا ل إ س ل ا م الله سبحانه وتعالى قال ومن يبتغي غير ا ل إ س ل ا م دينا فليقبل منه فلو صلى النصران او اليهود هل يقبل الله سبحانه وتعالى منه ا ل ص ل ا ة لا الشرط الثاني العقل هل المجنون مكلف ليس بمكلف إ ذ ا صلى هل تقبل منه لا تقبل منه النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاث منهم عن المجنون حتى يعقل الشرط الثالث التمييز أ ي البلوغ و ا ل ص ل ا ة و ا ج ب ة على كل مكلف و أ و ج ب النبي صلى الله عليه وسلم تعليم ا ل ص ل ا ة للغلام إ ذ ا بلغ سبع سنين لما ذ ا ليتعود عليها فان ترك الغلام ا ل ص ل ا ة عند بلوغه العشر سنين يفهمه والده تفهم أ م ه ل أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال علمهم ا ل ص ل ا ة بسبع و ض ر ب و ه م بعشر و ف ر ق و بينهم في المضاجع إ ذ ن على الولي أ ن يعلم ابنه ا ل ص ل ا ة إ ذ ا بلغ سبع سنين و أ ن يضربه عليها إ ذ ا بلغ عشر سنين فان ل م يقم ب ه ذ الفعل ي ك و آثماً لم يقم بهذا الفعل يكون آ ث م ا ولكن هل هي و ا ج ب ة في حق غير المكلف لا أ ن ا ن ب ي صلى الله عليه وسلم قال ت رفع و القدم عن ث ل ا ث ة وعن الصبي حتى ي ب ل غ ثم قال رفع الحدث ورفع الحدث هي ا ل ط ه ا ر ة و ا ل ط ه ا ر ة طهارتين ط ه ا ر ة كبرى و ط ه ا ر ة صغر و ا ل ط ه ا ر ة الكبرى هي الغسل والغسل على قسمين غسل مجزئ وغسل كامل الغسل الكامل هو أ ن يغسل ل ا العبد فرجه قبولا ودورا ً ثم يتوضا ودوره ل ل ص ل ا ة ثم يعمم راسه بالماء ثم يغسل الشق الايمن ثم ا ل أ ي س ر وهذا مجزئي عن الوضوء ا ل أ ص غ ر يعني لو الرجل اغتسل بهذه ا ل ك ي ف ي ة يمكن أ ن يصلي م ب ا ش ر ة هذا في عرف الفقهاء يسمى الغصن الكامل ثم ا ل غ ص ل المجزئ ما هو ا ل غ ص ل المجزئ هو أ ن يمرر العقل الماء على كل جسده و ي س ي ر الماء على الجسد ب ن ي ة رفع الحدث هذا يسمى ا ل غ ص ل ا ل م ج ز ئ الوضوط. وهذا الوضوء أ ي ض ا له شروط الوضوء له شروط وله أ ر ك ا ن من شروطهم اسلام وعقل وتمييز ونيه ثم الشرط الخامس من شروط, شروط الوضوء ما مع ت ه و ر ي ة الماء أ ن يكون الماء طاهرا بعينه م ط ا ه ر ا لغيره الماء الطاهر بعينه هو الذي بقي على خلقه ت دون أ ن تتغير رائحته ولا لونه ولو بغير ن ج ا س ة مثل ماء المطر أ و ماء البحر أ و الماء الجاري في ا ل ا م ه ا ر ف إ ذ ا تغير ماء تغير لونه او رائحته بغير نجس هل يسمى ماء طهور لا هو طاهر يمكن أ ن يشرب ولكن لا يصلح للوضوء إ ذ ن ط ه و ر ي ة الماء شرط السادس إ ب ا ح ي ة الماء أ ن يكون م ا ء اباحا ف إ ذ ا كان الماء مغتصبا مسروقا لا يصح الوضوء به الشرط الذي يليه هو إ ز ا ل ة ما يمنع وصول الماء للبشر نظره على هذا مثلا ما مثل ستجد بعض ا ل أ خ و ة ه ع ل كتفها ف إ ذ ا كان الدهن على البشر يمنع وصول الماء للبشر فعليه أ ن يقتلع ذاك الدهن أ و يقصف بالدليل مثلا ثم ي ت و ف ا حتى يكون الوضوء صحيح هذا ب ا ل ن س ب ة للذكر بالنسبه للاناث نقول مثلا هذا المونيكير مثلاً <تصفيق> الذي يوضع على ا ل أ ظ ا ف ر هذا يمنع و صلمه و للاظافر فعلى ا ل أ خ ت أ ن تزيله قبل الوضوء و إ ن ا لا يكون وضوءا صحيحا مساله أ خ ر ى للبنات أ ي ض ا حرقوس ا ل ح ن ة يمكن أ ن تتوضا ا ل أ خ ت بها ل أ ن ه ا لون لكن الحرقوس هو م ا د ة الحرقوس م ا د ة تمنع وصول ا ل م ا ل للبشره على هذا ا ل ن ق ط عليها أ ن تزيل الحرقوس ا قبل أ ن ت ط و ق ع حتى يكون الوضوء صحيح الاستنجاب ل ا وتجديد الوضوء لمن حدثه دائم لفرضه من الناس من حدثه دائم لفرضه ما معنى هذا تجد إ ن س ا ن مريض دائما مع ه س ل س ل ب و ر م ع مرسله سريه تجده مريض ماذا يفعل هذا عليه أ ن يستنجي قبل كل ص ل ا ة و أ ن يجدد الوضوء قبل كل ص ل ا ة هذا ب ا ل ن س ب ة لشهور و ض و ر ك ا ن الوضوء س ت ة الركن ا ل أ و ل غصب الوجه و غصب الوجه حده طولا منابذ شعر الراس حد غصب الوجه طولا منابذ شعر الراس اي من هنا أسفل اللحية. الى اسفل ا ل ل ح ي ة حده طول الغسل وجه مناد ب شعر رقص الى اسفل ا ل ل ح ي ة وعرض ا ن الاذنين و م ن ه المضمر والاستنشاق والاستنفار هذا هو غسل وجه هذا ر و ن اذا ترك الرجل ينتظرونه اذا غسل وجه ركن الاول وحده طول مناد ب شعر رقص الى اسفل ا ل ل ح ي ة وعرض عن الاذنين و م ن ه المضمر الركن الثاني غسل اليدين الى المرفقين غسل ي د ي ن ا ل م ر ف ق ي ن يجب أ ن تمرر الماء على كل المرفق و يجب أ ن تخلل بين ا ل أ ص ا ب ع والغسل ليس كالمسك الغسل من شروطه أ ن يسيل الماء على ا ل ب ش ر يعني مش نسبب اللي ديه ي ع م ل مثلا هذا ليس بغسل ليس بغضوض من شروط الوسل أ ن ترى الماء سائلا ً على ا ل ب ش ر الركن الثالث من أ ر ك ا ن و ض و ء غسل الرجلين ل ى الكعبين وكذلك يجب أ ن ت خ ر ل بين ا ل ص ا ب ع ويجب أ ن تمرر الماء على الكعبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث الصحيحين ويل للعقاب من النار ر أ ى رجلا ً أ ي توضع ولكن لم يمرر الماء على كل رجل ف َ م َ ر َ ه به عالق َِ الوضوء َُْ وقال ََ له ويل ْ ا ل ْ أ َ ع ْ ق ا ب ِ من َِ النار َِ الركن الاخير الركن عفوا الرابع هو مسح الراس ورب المسح سنه الركن الذي يليه الخامس هو الترتيب يجب ان تتوضا بالترتيب الذي جاء به النبي عليه الصلاه والسلام لا ان تحصل الوجه قبل اليدين وهي غصب كل عضو قبل أ ن ي ج ف العضو الذي قبله بالنسبة هذا ب ا ل ن س ب ة ل أ ر ك ا ن الوضوء اذا ترك الرجل ركلا من هذه انتقض وضوء وجبه ا الوضوء ث ن ت ي ن أ و ل شيء ا ل ت س م ي ة إ ذ ا قلنا واجب يعني إ ذ ا تعمد الرجل ترك هذا الواجب انتقض ا ل عباده أ م ا إ ذ ا تركه ناس ينفق العباده صحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ف ع ل ي ا ل إ ن س ا ن أ ن يسمي الله ق ب ل الوضوء الواجب الثاني غسل يدين إ ل ى الكوعي هكذا يعني غسل يدين مره الاولى ب ا ل ن س ب ة للوجه سنن الوضوء ك ث ي ر من الحديث الذي جاء في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم ج ا ك في سنن بدوء أ ي ض ا قال لولا ان أ ش ق على أ م ت ي ل أ م ر د ه م السواء مع كل وضوء كذلك أ ن يقول العبد بعد الوضوء أ ش ه د أ ن لا إ ل ه الا الله و ش ه د ان م ح م د رسول الله الله م ا ج ع ل ن ي من التوابين الله م ا ج ع ل ن ي من المتطهرين من س ن ة الوضوء أ ي ض ا أ ن يصلي الرجل ركعتين مع كل وضوء ب ا ل ن س ب ة لنواقض الوضوء نواقض الوضوء أ و ل ا الخارج من السبيلين الخارج من السبيلين اي الذي يخرج من الفرج طولا كان أ ب و دبرا من الغلط أ و من البول أ و غيرها ا ل م ذ ي ب و و ذ ي ب ومنك الاخره الذي يليه الخارج الفاحش النجس من الجسد ما هو الخارج الفاحش نجس من الجسد مثلا المراه تخرج منها في بعض ا ل أ ح ي ا ن دم استحاره ليس دم حيض الى استحاره والنساء ت ف ر ق بين دم الحيض ودم الاستحاره ف إ ذ ا خرج منها دم استحاره عليها ان تعيد الوضوء قال أ ي ض ا خارج ا ل فاحش النجس من الجسد من عفوا النجس يدخل, يدخل في هذا المذي والودي المذي ه و ا ل س ا ئ ل الذي يخرج من ذكر الرجل عند مقدمات الجماع هذا نجس على الرجل أ ن يعيد الوضوء الودي هو المني أ و بقايا المني الذي يخرج مع اللون هذا أ ي ض ا نجس على الرجل أ ن يعيد الوضوء من نوع الوضوء أ ي ض ا زوال العقل بنوم أ و بغيره زوال العقل بنوم إ ذ ا نام ا ل إ ن س ا ن ليس نوما خفيفا نوما ثقيلا ينتقض وضوء الانسان او مثلا إ ذ ا أ غ م ي على ا ل إ ن س ا ن أ ي ض ا ينتقض وضوء أ و ا ل إ ن س ا ن مثلا إ ذ ا بنجور مثلا في المستشفيات أ ي ض ا ينتقض الوضوء من نواقض الوضوء ايضا أ ك ل لحم ا ل إ ب ل أ ك ل لحم ا ل إ ب ل من نواقض الوضوء من نواقض الوضوء ايضا ت خ س ي ل الميت الذي يغسل الميت عليه أ ن يعيد الوضوء من نواقض الوضوء ايضا ا ل ر د ة يعني لو ا ل إ ن س ا ن ارتد سفره سبحانه وتعالى ثم تاب وندم وراي أ يصلي عليه ان يعيد الوضوء والمصر مستحب في حقه ولكن عليه ان يعيد الوضوء اذن رفع الحدث هو الشرط الرابع من شروط الصلاه قلنا الاسلام العقد التمييز رفع الحدث شرط الخطا ازاله النجاسه لو الرجل كان على جسده نجاسه او على ثوبه نجاسه عليه ان يرفع تلك النجاسه لو كانت نجاسه مغلقه علي ه علي ه أ ن يغير ث و ب ه ولو كانت النجاسه م خ ا ف ة علي ه أ ن يرفع النجاسة ما هي النجاسة مثلاً الله، نجاسه م ه ي ا ل ن ج ا س ة ا ل م غ ل ظ ة مثلا ا ل خ ز ي ر الجمله ل ن ج ا س ة م غ ل ق ة لو ع ا ا ل جمله ك ا ل ن ج ا س ة م غ ل ق ة هذا على ا ل رجل أ ن ينزع الثوب بشرط أما لو كانت النجاسة ف الله. هذا يمكن أ ن يغسل الثوب ب س ر ع ة ويصلي بذاك ث ل ث و ب هل إ ذ ا وقع جلسه على الجسد انتقل ا ل ض و ء لا اذا مر الرجل مثلا وكان هناك ا ج ل ك م الله بول في الطريق فوقع على ثوبه او إ ذ ا مر ضع القطرات هل عليه أ ن يعيد الوضوء لا لكن عليه بغسل الثوب هذا ب ا ل ن س ب ة ل إ ز ا ل ة ا ل ن ج ا س ة اسلام عقل تميز رفع حدث إ ز ا ل ة ن ج ا س ة سدر عوره العوره جافز ابو داود أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ر ك ب ه ا ل ا ل س ر ة عوره ولكن في ا ل ص ل ا ة على الرجل أ ن يغطي أ ك ث ر منها فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلين أ ح د ك م وليس على ع ا ت ق ه شيء أ ي ليس على كتفيه وعندما ظهر وينك ترى الناس الصيف يصلون ملك ا ل خ ا ر فنقول هذا غير ج ز النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قال لا يصلين أ ح د ك م وليس على اعتقيه شيء الشرط الذي يليه هو دخول الوقت فلا تقبل ا ل ص ل ا ة إ ذ ا صلاها العبد قبل وقته ولا تقبل ص ل ا ة أ ي ض ا من العبد إ ذ ا اخرها حتى خرج وقتها دون وقال إ ن ا ل ص ل ا ة كانت على المؤمنين كتابا لقوته جاء في سنن برافوطني أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمي عن م د ا ف لم ي أ ت ي ا ل ا من عذر وسوء لبن عباس عن العذر فقال خوف لمرض خوف يخاف أ ن يموت إ ذ ا جاء الصلاه او مرض لا يمكن أ ن يذهب للصلاه او مغمي عليه مثلا إ ذ ا هذا ه و ا ل ع ذ ر على الانسان أ ن يصلي ا ل ص ل ا ة في وقتها ولا يخفف ا ل ص ل ا ة عن وقتها دون عذر شرعي و ا ل ع ذ ر كما ذكرنا عذرين م ر ا وخوف الركن الذي يليه استقبال ا ل ق ب ل ة استقبال ا ل ق ب ل ة نرى في العديد من المساجد انك ترى ا ل إ ي م ا ن مثلا يصلي في اتجاه و ا ل م ن و م ي ص ل ف اتجاه اخر إ ذ ا كان الانحراف عن ا ل ق ب ل ة شديدا ف ا ل ص ل ا ة ب ا ط ل ة اما اذا كان الانحراف عن ا ل ق ب ل ة بسيطه ف ا ل ص ل ا ة باذن الله تكون صحيحه الشرط الذي يليه ا ل ص ل ا ة ي ن ل ي ه النيه, النية شرط في كل العبادات النبي صلى الله عليه وسلم قال إ ن م ا الاعمال ب ا ل ن ي ة في ر و ا ي ة إ ن م ا الاعمال بالنيه واصفر ج م ل ة إ ن م ا ص ح ة الاعمال بالنيه فلا يخبر الله من العبد عملا الا إ ذ ا نوى ذ ا ك العمل لله ولكن هل ا ل ن ي ة محلها ا ل إ س ا ء أ ن يترفض الرجل ب ا ل ن ي ة يقول اللهم إ ن ي نويت ص ل ا ة ك ر ك وكذلك هذا من البدع ا ل ن ي ة محلها القلب ولم يثبت أ ب د ا أ ن النبي صلى الله عليه وسلم ر ف ض هذا بالنية النية محلها هذا عموما شروط ا ل ص ل ا ة أ ر ك ا ن ا ل ص ل ا ة اربعه ع ش ر ن ك تذكرها بسرعه القيام مع القدره لو كان الرجل قادرا على القيام يصلي واقفا ذ ا صلى جالسا صلاته ب ا ط ل ة النبي صلى الله عليه وسلم قال صل قائما فجالسا فلم تستطع فمستلقيا والحديث الصحيح من طريق ابي و ر ي ر ه ذ ا ن القيام مع القدره والقيام نسبي تجد من الناس مثلا من يستطيع أ ن يقوم عند ق ي ا ء ة ا ل ف ا ت ح ة فقط فهذا عد عليه أ ن يقوم تلك ا ل ف ت ر ة ثم يجلس ف إ ذ ا ق ر أ ا ل ف ا ت ح ة في ا ل ص ل ا ة وهو جالس تكون تلك ا ل ر ك ع ة ب ا ط ل ة تكون تلك الركعة باطلة هذا الركن ا ل أ و ل الركن الثاني تكبيره ا ل أ ح ر ا م جاء في حديث علي ن النبي صلى الله عليه وسلم قال مفتاح ا ل ص ل ا ة ا ل ط ه و ر وتكبيرها التحريم عفو وتحريمها التكبير وقال في هذا ا ل إ م ا م الشافعي إذا ما معنى لماذا قلنا ت ك ب ي ر ة الحرام قال الشافعي إ ذ ا كبر الرجل ت ك ب ي ر ة الحرام وضع شطر الدنيا بيده ا ل وراء ظاهره و وضع الشطر ا ل آ خ ر بيده ي س ر ى وراء ظاهره وقال الشيخ عمد ا ل عبد الوهاب إ ذ ا كبر الرجل ت ك ب ي ر ة الحرام رفع الحجاب الذي بينه وبين ربه سبحانه وتعالى وهذا استنبطه من قول النبي صلى الله عليه وسلم إ ذ ا صلى أ ح د ك م فلا يقصقن قبل وجهه فإن ولا عن يمينه ف إ ن الله قبل وجهه ولكن عن يساره عن ش م ا ل عفوا او تحت قدمه الركن الثالث في ا ل ص ل ا ة هي ا ل ف ا ت ح ة النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاه لمن لم ي ق ر أ ب ف ا ت ح ة الكتاب وفي ر و ا ي ة لا صلاه لمن لم ي ق ر أ بام الكتاب إ ذ ن علم الانسان ان ي ط ر ق ا ل ف ا ت ح ة سواء كان إ م ا م ا أ و مهموما سواء كانت الصدر ج ه ر ي ه أ و سريه كنت. هذا لا ه ذ ا ا ل ذ يقول ي إ ن م ا الركوع هو تلك ا ل ح ر ك ة أن يركع الرجل الركن الذي يليه القيام من الركوع وليس القيام من الركوع أ ن تقول سمع الله لمن حمده هذا ليس ركن هذا سياتي بعد هو و ا ش ب ي ن ا ل ن الركن هو القيام ان يقمر للرجل من الركوع الركن الذي يليه هو السجود كذلك السجود ليس الركن هو ق و ا ربي الاعلى السجود هي الحركات الركن الذي يليه هو الاعتداء من السجود الركن الذي يليه هي ا ل ج ل س ة بين السجدتين ي ق و ل ج ل س ة وليس ط و ل ربي اغفرني الركن الذي يليه هو ركن مهم جدا الطمانينه ورغم انني غ ذ ي ب عن العديد من المصلي ثبت في الصحيح حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم كان او دخل المجلس المسجد عفوا فدخل رجل فصلى ركعتين ثم اقبل فقال السلام عليك فصلى الله عليه وسلم عليك ارجع فصلى فانك المصلي فصلى ثم عاد الى النبي صلى الله عليه وسلم الثاني فقال له نفس القول ثم عاد ث ا ل ث ة فقال له نفس القول فقال له علمني فقال له إ ذ ا أ ق ب ل ت على ا ل ص ل ا ة ستصلي ف أ س ب غ الوضوء ثم عد القا ط ا ئ م ا ثم كبر ت ك ب ي ر ة الاحرام ثم ق ر ا ما تيسر معك من ا ل ق ر آ ن ثم اركع حتى ت ع د ي ل ه راكعا ما معنى تعتدي الركع يعيش ن مباشره ان تكون الله اكبر سبحان ربي و عظيم ح ا ن سمع الله محمد ل ل تعتذر يجب ان تكون هناك سكته دائما بين الحركه و بين الالفاظ بين الاقوال ثم قم من الوضوح حتى تعتذر قائما ثم ازدد حتى تعتذر ساجدا ثم قم حتى تعتذر قائم ا ثم ا ز د د حتى تعتذر ساجدا إ ذ ا يجب أ ن تكون هناك سكته او سكته بين كل ح ر ك ة و ا ل ح ر ك ة التي تليها الركن الذي يليه في ا ل ص ل ا ة هو الترتيب فيجب أ ن يصلي الرجل بالترتيب الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الركن الذي يليه هو التشهد ا ل أ ث ي ر ليس ت ش ه د أ و ل في ا ل ص ل ا ة ت ش ه د ا ل أ ث ي ر والجلوس له والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم والتسليمتين هذه الاركان ا ل ا ر ب ع ة عشر إ ذ ا ترك ه الرجل سهوا أ و عمدا فعليه أ ن يعيد الركعه اذا نسي الرجل مثلا ً الركوع ماذا عليه أ ن يفعل عليه أ ن يعيد الركعه ف إ ذ ا تعمد الرجل و ترك الركوع ص ل ا ة ه باطله هذا ب ا ل ن س ب ة ل ل ر ك ع ثم ا ل ص ل ا ة لها ثماني واجبات الواجب ا ل أ و ل جميع التكبيرات إ ل ا تكبيرات ا ل ح ر م ب ا ل ن س ب ة للواجبات اجبات او سنن ع ن بعض الفقهاء الواجب هو الذي إ ذ ا تركه الرجل متعمدا بطلت صلاته و إ ذ ا تركه سهوا يجبر بسجود سهوا اي اذا تعمد الرجل ترك و ا ج ب من هذه و ا ج ب ا ت ث م ا ن ي ة ا ل ت س ن ة ك ر ه تبطل ا ل ص ل ا ة أ م ا إ ذ ا نسي واجبا من هذه الواجبات سهوا تركه عفوا سهوا فيجبر هذا بسجود سهوا اول واجب جميع التكبيرات مثل تكبيره احرام الواجب الذي يليه قول سبحانه ربي العظيم ب ح م د ا ل ل ه و ر الواجب الذي يليه قول سمع الله لمن حمده الواجب الذي يقول أ ر ب ذ لك الحمد الواجب الذي يليه قول سبحان ربي ا ل أ ع ل ى في السنه ج الذي ي ربي اغفر لي فجلس ة بين السنتين والذي يليه شهر اول والجلس له ثم السنه ن الصلاه كثيره منها ا ل س و ر ة التي ت ق ر أ بعد الفاتحه منه التسوق منه التعطل منه دعاء استفتاح منه الرفع في ا ل ص ل ا ة منه القول هي عجيبه هذا به جاز في ا ل ص ل ا ة الركن الذي يليه هو ركن ا ل ز ك ا ة وكثيرا ً ما قرا الله سبحانه وتعالى بالقران بين الصلاه و ا ل س ل ا فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فخلوا سبيلهم فان تابوا و ق ا م و ا الصلاه واتوا ا ل ز ك ا ة فاخوانكم في الدين اقيموا ا ل ص ل ا ة واتوا الزكاه واركعوا مع الراكعين إ ذ ن كثيرا ً في ث م ا ن ي ة عشر موضعا ً في ا ل ق ر آ ن ق ر ر الله بين ا ل ص ل ا ة و ا ل ز ك ا ة والزكاه ل غ ة هي التنميه ف ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا طهر ماء من ا ل خ ب ي ث ي منه ف أ ب ق ى فيه الطاهر فقط هذا ت ن م ي ة ل ل م ا ء وشروط ا ل ز ك ا ة ا ل إ س ل ا م أ ن يكون الرجل مسلم ولكن هل فيها شرط العقل مثل ا ل ص ل ا ة ل أ ن المجنون إ ذ ا كان عنده إ ذ ا ماله بلغ, بلغ النصاب على وليه أ ن يخرج ز ك ا ة هذا المال كذلك الولد الصغير إ ذ ا مال الصغير بلغ النصاب وجوما على وليه أ ن يخرج مقدار ا ل ز ك ا ة من شروط ا ل ز ك ا ة ا ل ن ي ة من شروط ا ل ز ك ا ة ا ل ح ر ي ة فالمملوك لا ز ك ا ة على امواله ل أ ن ه لا يملك شيئا من شروط ا ل ز ك ا ة بلوغ النصاب ومن شروطها أ ي ض ا دوران الحول نذكر هنا ف ا ئ د ة ب ا ل ن س ب ة لدوران الحول دوران الحول لا يكون ب ا ل أ ش ه ر الشمسيه انما بالاشهر القماريه ن شوال شوال. ذي, ذي, ذي القعدة ذ ا باختصار بالنسبة ذكذا لإذن ثم ب ا ل ن س ب ة للحج هنا يسال يقول لماذا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث سبق الحج على الصوم نقول لماذا ل أ ن ه ذكر ابتداء ا ل ص ل ا ة وهي ع ب ا د ة ع م ل ي ة ب ح ت ة ج س د ي ة ثم ذكر الزكاه وهي ع ب ا د ة م ا ل ي ة ب ح ت ة ثم سبق الحج على الصوم ل أ ن الحج ع ب ا د ة ع م ل ي ة و م ا ل ي ة والحج ل غ ة هو القصد وشرعا هو قصد بيت الله الحرام و يجب على المسلم م ر ة في عمره إ ذ ا أ م ن اذا أ م ن الطريق و إ ذ ا كان ما عنده و كانت عنده ق ل غ ة السفر و ب ا ل ن س ب ة ل ل م ر أ ة شرط اخر أ ن يكون معها محرم الصبر لغه و الامساك و شرعا و امساك ب ن ي ة من الفجر إ ل ى إ ذ ا هذا الحديث نكتفي بهذا القدر نجيب على ا ل ا س ئ ل ة ا ل أ خ يسال أ ل ق ما حكم عمل ا ل م ر أ ة ا ل م ن ق ب ة و ا ل م ن ت ق ب ة في عمل ا ل حر كالتجاره نقول ب ا ل ن س ب ة لعمل ا ل م ر أ ة هو جائز ولكن بغوابه ش ر ع ي ة عمل المراه جائز ولد بضايبه شرعيه لو كانت هذه ا ل أ خ ت ا ل م ن ت ق ب ة تعمل في ت ج ا ر ة ولا يوجد فيها ا ف ت ل ا ط فلا ب أ س بها لا ب أ س بها الا حرج عليها إ ذ ا كانت تعمل في شيء جائز يعني عين العمل ليس بمحارم جائز فنقول عمل جائز ثم ا ل أ خ يقول هل يجوز استغلال من رضوا ل س ي ا ن ه المسجد نقول هذا غير جائز وهذه البيوت لا يدخلها إ ل ا الحلال منه ا